قال أحد طلاب العلم يقول يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ولا تنجح الرجل الأول أن يكون عندنا القدرة لخرج عليه والثاني أن نتيبق أن المسألة أقل من المسألة رجحانا وقال هذا منهج السلف نرجو توضيح هذه المسألة حيث أن ذكر الفاسق ولم يقل ما راينا عليه الكفر بواحد اوضحوا ما أشكل علينا إرعاكم الله وقال ان تاتذ كثير من أن لما كنت الله من الحكام الشهابية وقال إن أصعمة الثلاث يكفرون من لمحهم ماذا الله مطلقا أيضا مفصلون في من منحة والسؤال مهم جدا حيث أن فضلا بشباب وزوات أخرى ويريدون جوابها الليلة قلنا بارك الله فيك إن هذا الرجل لا يعرف عن هذا السلف شيئا والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على إما أبرار كانوا أو فجار وأنه يجب جهار معه وأنه يجب حضور الأعياد والجماعة التي يصلونها هم بالناس كانوا الأول يصلون بالناس ارادوا أرادوا شيئا من هذا فليرجوا إلى العقيدة الوسطية حيث ذكر أن أهل السنة وجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمر ابرارا كانوا أو فجارا هذه عبارة رحمه الله فقل له إنما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين إما كاذب على السلف أو جاهل في المذابين فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم وقل اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول إن الا ان لو كفرا بواعثا عندكم فيه من الله برهان فكيف يقول هذا الاخ منهج السلف الخروج على الفاشل يعني انهم قالوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحه ثم ان هذا الاخ في الواقع ما نعرف الواقع الذين خرجوا على على على الملوك سواء عند بام الدين او بام الدين هل تحولت الحال من سيئ الى احسن نعم ابدا بل من سيئ الى اسوا بعيدا وانظر الان الدول كلها تهوي الى شنو اما ما نناخذ من هذا الله هذا ايضا ليس بصحيح ليس اكثر السلف على انه يكفر مطلقا بل المسؤول عن الاعداء انه كفر دون كفر والايات ثلاث كلها في نسق واحد الكافرون الظالمون الفاسدون وكان هذا يكذب بعضه بعضا فيكمل كل ايه منها على حال يكون فيها بهذا الوصف تحمل الايه التكفير على حال الفرجان وآت على حال يرغيم فيها وآت على حال يرسق فيها عرفت لأن تنصح هؤلاء الأخوان طالب العلم الذي يقول لبطالبها قل له يتق الله نفسه لا يقول المسلمين قد انتخرس هذه الطائفة ثم تحطر أو يتصورون عن, عن, عن, عن الأخوة المتدمين تصورا غير صحيح كل بسبب هذا التساول اللغة ثم باش، نعم نعم، طيب نعم نعم نعم هؤلاء هؤلاء يشهدون و... و... ويخيبون هذا الجواب نحن عندنا عجلة من قرام ثابتة القوارض كانوا في ما معالم النبي طالب وخرجوا معه الاختلال الشام ولما حصل التحكيم انقلبوا عليه وكفروه واوله كل معه. ما معهم اراه هذه الشاذه والله اخواني انا اقول اياكم اياكم احذروا الفتن البلاد والحمد لله امنه مطمئنه كل يتمنى ان يعيش فيها حتى الدول اللي ما فيها زاجر يتمنون ان يعيشوا في هذه البلاد احصلوا النعمه اخشى ان عدد الحاضر لا قدر الله للخير يحصل شغله كثير عليكم بالاستق عليكم بالتامل عليكم بالتدبر عليكم بالاشياء ما الذي ينتج عن هذه المساله ينتج شغله كثير ولا احد يستطيع يقابل دولة بعشرين 20 نفر او 100 نفر او 200 قبلك تقلب الشريط فمتى كل يتمنى أن يعيش فيها حتى الدول اللي ما فيها زعزة يتمنون أن يعيشوا في هذه البلاد. احفظوا النعمه أخشى أن حدث حادث لا قدر الله إلى الخير يحصل شر كثير عليكم بالرسط عليكم بالتأمل عليكم بالتجبر عليكم بالأشياء ما الذي ينتج عن هذه المسألة ينتج شر كثير ولا أحد يستطيع يقابل دولة يعيشين نفر ومئة نفر ومئة نفر فهذه المسائل يجب أن تلاحظوها والإنسان العاقل المؤمن لا لا يقدم على شيء إلا بأمره إلا بشرقه الأول أن يرى أنه أحسن من الحال في الواقع والثاني أن لا تأسب عليه مفلت أعظم نحن لا نشك إننا, أننا مقصرون كلنا حكامل ومحكومين لكن الله مشكلة نعم